افَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان ال المت... تتقين في جنات ونعيم باكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 117. متكئين على سرر مصفوفة 118. وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا 129. وانتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيل وأمددناهم بفاكهة 117. ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنود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 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنود أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَطْرَبَ صَبُّهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبٌّ صُفٍّ إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُتَرَبِّصِينَ